من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومع منزلة الاتصال وقد استدل لها الهروي كتصديره كل باب من الأبواب بآية وقد استدل لها بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قال معلقا والكلام للهروي ايس العقول فقطع البحث بقوله او ادنى يقول ابن القيم معلقا كان الهرويه فهم ان الذي دنا وتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى هو رب العزة والجلال وابن القيم يخطي هذا التفسير ويقول أن معظم وأغلب أهل التفسير على أن الذي دنا ثم تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام وإن نحى وذهب بعض المفسرين إلى أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو المولى جل وعلا طيب ابن القيم يقول والدليل على أنه جبريل جاء هذا الكلام بعد قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى قال سوء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال سألته عائشة قالت يا رسول الله من الذي رأيته نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال ذاك جبريل لكن قد يقول قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أو مرتين أو ثلاث رأى كثير لكنه لم يره على هيئته وخلقته العظيمة الباهرة إلا مرتين مرة عند الغار رآه وله ستمئة جناح يسد ما بين المشرق والمغرب وفي المرة الثانية ولقد رآه نزلة شنو أخرى مرة ثانية عند سدرة الملتحى فقال لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين وهي صورة مالة عظيمة وباهرة جليلة القدر طيب ابن القيم ساق الأدلة على أن الذي دنا فتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام فكان منه قاب قوسين أو أدنى هو هو من؟ جبريل عليه السلام طبعاً الهروي قال ولأن هذا الدنو طبعاً الهروي بيفسر على أساس من على أساس أنه الله سبحانه وتعالى قال هذا الدنو آيس العقول يعني من الصعب بالعقل ادراكه فلذلك قال قال تعالى أو دنى فدنى فكان قاب قوسين أو ادنى ولأنه لا يوجد شيء دقيق فقال أو أدنى لكن ابن القيب قال قال لأنه قال علمه شديد القوى هو من جبريل ونفس الوصف في النجم شوف دي مقارنة لطيفة جدا لكن دائرة زول يكون عنده فهم في القرآن الفهم شنو قال في سوره التكوير يعني بيجيب لك صفه جبريل في سوره التكوير وصفه جبريل في سوره النجم في النجم قال علمه شديد القوة في التكوير قال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مكين يعني شنو؟ ممكن يعني ممكن يعني ربنا مديه سلطات ما منه جبريل سلطات هذا معنى الكلام عند ذي العرش مكين ممكن من عند الله وله عند الله مكان هذا معنى عند ذي العرش مكين قال وقال عن جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال عنه في سورة التكوير كريم إنه لقول رسول شنو كريم وهنا قال ذو مرة مرة يعني شنو ذو مرة أي ذو خلق حسن وصف جبريل بانه ذو مرة يعني خلق شنو حسن وشديد القوة هنا في التكوير وصف إنه لقول رسول كريم كريم معنى ذو مرة كريم ذو مرة معنى واحد ذو قوه عند العرش مكين هنالك شديد القوى قال في السادسه قال فاستوى وهو بالافق الاعلى اي من ناحيه السماء وهذا ليس استوى الله عز وجل الذي ذكره فانه قال الرحمن على العرش استوى طيب قال من الادله ولقد رآه نزله اخرى يعني مره اخرى عند سدرة المنتهى او المرء هو جبريل المهم حاول ابن القيم رحمه الله ان يدلل على ماذا؟ الكلام ده كله يا اخواننا خلاص اسمه ان الذي دنا فكدل فكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين او ادنى هو جبل عليه السلام معناها ابن القيم خطا من الهروي في استدلاله طيب ادمنا من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولقد راه نزله اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل رايت ربك ليله عرج بك فقال نور انا اراه قال شنو نور انا, شنو؟ أنا اراه وهذا ابلغ من قوله لم أره لانه مع النفي يقتضي الاخبار عن عدم الرؤيه فقط ولكن لما يقول نور أن أراه يتضمن النفي وطرفا من الإنكار على السائل لو قال شفت ربك قال لم أره دي اجابه صح وقال أن شنو أراه الفرق شنو إجابة لم أره في حاجة محددة أنا ما شفته نور أن أراه ما شفت وده سؤال شنو يعني تخطئ لمن لسائل وانكار عليه ان يسال عن مثل عظائم هذه شنو الامور فما كان له ان يسال مثل هذا السؤال طيب المهم هذا كله دلل به ابن القيم رحمه الله تعالى على ان الذي دنا فكدل فكان قاب قوسين او ادنى هو بالافق الاعلى انما هو من هو جبير عليه السلام طيب قول الهروي آيس العقول بقوله أو ادنى يعني العقول لو افترضنا ده ما كلام منه الهروي لكننا هدمناه كلام الهروي ماله مهدم الهروي بنى الامر كله على إنه ده ربنا هو القيم أثبت إنه منه جواب عليه سر لكن ابن القيم بيشرح كلام الهروي على فرض ما يقول على فرض صحه شنو ما يقول ماذا يقول قال آيس العقول بقول او ادنى العقول لا تستطيع ان تثبت وان تدرك هذا الاتصال الذي تم بين الله عز وجل وبين نبيه قال ابن القيم قال ده كلام الهروي مالهروي قال العقول آجسة من إدراك هذا الاتصال ابن القيم قال لي ما آجسة قال ليش شنو ما شنو كيف قال ليست آجسة لأن دنو الرسول الملكي من الرسول البشري متصور يعني كيف كان يدنو جبريل من رسول الله ليوحي إليه معروفة معروفة لما معروفة أه؟ مر جاه وضمه وأرسله يتكلم مع وجه لوجه مر جاه وقاعد في وسط أصحابه وكلمه مر جاه يجوه في صورة وحي يكلمه في أبانه لمن يجيه الوحي ده يرجف ويعرك في الشتاء ويتغطى ويقوم يقرأ الآيات التي تليت عليه إذن اتصال الرسول الملكي بالرسول شنو البشري مالو أه؟ متصور اما ما قاله الهروي فغيره متصور يا سلام قوله او ادنى او تطلق في اللغه بمعنى بل ادنى من ذلك ولان هذا الدنو مساحته ما محدده فجاء بكلمه كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك بمعنى بل أدنى من ذلك كيف بل؟ قال تعالى في القرآن عن يونس عليه السلام وأرسلناه إلى مئة ألف شنو؟ أو يزيدون أو هنا بمعنى بل يزيدون أكثر من مئة ألف يقينا كان أدنى من نقاب القوسين منه يقينا هذا معنى الكلام طيب دي المقدمة قال الهروي والاتصال ثلاث درجات والاتصال شنو؟ ثلاث درجات الدرجة الأولى اتصال الاعتصام ثم اتصال الشهود ثم اتصال الوجود واتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم الحال جيد ده كلام منه كلام هروي. شوف كلام ابن القيم كلام ابن القيم راقي. يعني ابن القيم بيخذ تليك الأمور بطريقة أبسط ببسطة قال شنو قال اتصال الاعتصام هو الإيمان واتصال الشهود هو الإحسان أما اتصال الوجود فلا يكون ده كلام منه كلام منه ابن القيم في رده قال اتصال الاعتصام هو شنو الإيمان واتصال الشهود هو شنو الإحسان أما اتصال الوجود قال فهذا لا حقيقة له طيب بدأ يشرح فأما اتصال الاعتصام هو شنو يا السلام الاعتصام كلمة جميلة لأنها ذكرت في القرآن كثيرا قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله واعتصموا بحبل الله جميعا قال ابن القيم الاعتصام بالله نوعان الاعتصام بالله شنو؟ نوعان اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياد تستعذ وتلجأ به واعتصام وحي تعتصم بوحيه وأن تحكم الوحي وهذا معنى واعتصم بي بشنو؟ بحبل الله حبل الله هذا شنو؟ أه؟ الوحي والشرع الذي أنزله هذا اعتصام بالوحي ولذلك الإمام البخاري كتب في صحيح كتاب شنو الاعتصام بشنو قصد بها السنة الاعتصام بشنو بالسنة فانه ما يعش منكم اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد شنو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ طيب قال الدين كله اعتصام بالله وبحبله علما وعملا واخلاصا واستعانة ومتابعة ده معنى الاعتصام ده اسمه اتصال شنو تتصل بالله معتصما به أي متوكلا مستعينا مفوضا لاجئا مسلما أمرك ومفوضا أمرك كله إليه او اعتصام بشنو بوحيه وشرائعه التي أنزلها اهتماما ورعاية وتنفيذا وتحكيما وأخذا بها طبعا يا إخوانا الكلام ده جميل يقولك تعتصم بالله كتوكل عليه وتستعين فزال يقول آي والله الزون يستعين بالله بالله يطلع من هنا أقل حاجة الزعزع والله كلمه أقل حاجة الزعزعو أنت ذلك ما قلت معتصن بالله متصل اتصال توكل وأنا متوكل على الله يقينا وين اليقين أنت عارف كتاب الإيمان في صحيح البخاري أول ما تفتحه تفتح كتاب الإيمان بس كده قدامك تلقى شنو كتاب الإيمان باب الإيمان قول وفعل يزيد وينقصوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وزادتهم إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فزادهم إيمانا وإذا تلت عليهم آيات وزارتهم داب الآيات قال بمسعود مسعود الشاهد اليقين هو الإيمان كله اليقين هو شنو؟ أجزل عنده يقين مؤمن أجزل ما عنده يقين ينقص من إيمانه بقدر ما نقص اليقين فإذا عدم اليقين عدم الإيمان كلية ما تقول لي؟ عندك يقين ولا ما عندك؟ يقين في وعد الله عندك يقين؟ عندك يقين بوعده؟ بقدرته؟ بعظمته؟ بسطوته؟ بقهره؟ بربوبيته بسلطانه بعظمته عندك يقين ولا ما عندك عندك ولا ما عندك كان ما عندك تبدا مشكله تكون مستيقن ان الامر كله بيد الله والله السلف ذي عنده فهم قال شوفك هذا اليقين هو الايمان كله ثلاثه كلمات اليقين هو الايمان كله كلمات مختصرة وصغيرة اليقين هو الإيمان كله لذلك الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك زول يكون تقول لا الله يفرج عليك تقول لك لا كمتين والله العظيم تقول له الله يفرج عليك يقول لك شنو يقول لك ميتين تقول له يا اخي اسمع ان شاء الله باذن الله تعالى المساله لك لكن والله طارت علي يا مولانا شديد طارت علي شديد يقول لك نادر ما تبقى زول ثابت انت تعرف مشكله الامه وازمه الامه الان في عباده المادة الناس بيعبدوا الماده الان تعيس عبد الدرهمي تعيس عبد الدناري تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتخش دانوعة القل يقول له شنو ما قادر أحقراصي تقول له مالك والله يقول لك جارين يا مولانا جاري في شنو ها في فائدة ولا ما في فائدة ان شاء الله بعد لكم في فائدة والله انت عارف أنا بشبه الناس في الدنيا دي بيشلو بالطاحونه الطاحونه يتشغل شغل ويدق والناس دي في الطاحونه دي كده ما في نتيجه ونسوا انفسهم نسوا انفسهم والله نسوا الله فانساهم انفسهم فبالتالي وين اليقين اخواننا مقام الاتصال مقام لا يستطيع احد ان يدركه ما لم يستشعر هذه المعاني في نفسي يكون مستشعر انه هو متصل بالله متوكل على الله مستيقن بالله وهو يرجو الله وهو يسال الله وهكذا حتى انا قبل كده حكيت للناس قصه في التوكل وفي الاعتماد على الله الناس استغربوها يعني توريك كيف العبد يستيقن وكيف العبد يتوكل على الله حق التوكل والله يسخر له كل شيء لكن والله ده شيء والله يا اخواننا ده له يقين كويس القصه القاتئ الرجل من السرف الصالح يسمى ابراهيم ابن ادهم ابراهيم ابن ابن أتهم وذات القصة رويت عن بشر الحافي قال لك جاء بشر الحافي او ابراهيم ابن أتهم واحد منهم والنقل ابراهيم ابن أتهم جاء الى قرية لا يعرفونه هو مشهور فصلى مع الناس العشاء واستأذنهم في أي بيت في المسجد قال إخوانا أنا دار أبيت في الجامعة قاموا قالوا ما في الطريق فجادلهم ده بيطلوا وما تمنعوني قالوا لي بعض رايكم في زول دا شنو قالوا زول ده كلامه كثير كلامه شنو كثير رموا في الواطه واحد جراو من كره وثاني جرا من كره ماسكينه جاثينه يا ناس اجيبوا يا ناس دقيقه طلعوا ببر الجامع على الجامع فاتش فرن فرن مشهور رمو جنب الفرن وفاته الزول دقام قعد سنقر لقال فراني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاله بلدشن ما رد عليه يا أخي قال الناس ديل حس عليك الله يجروني ويرموني ويكركروني ويسووا لي ما رد عليه أصوا بينهم قال له كلكم كذا يتو. كلهم كذا. ما عندهم أخلاق. أص مارد عض. بعد ما انتهى جاو. اثنين من الشقوق جاو. السلام عليكم عليكم السلام. جاو النبو. اعتذر له وقال يا أخي ما عليهش والناس كده والمساجد فيها شرقة. المهم اعتذر له. ساقوا جوا قعدوا جابلو مويه جابلو أكل. قال لي يا أخي تماردت علي مالك طيب. قال له أرد الواجب. التحيه واما بقيه الكلام فان الوقت لصاحب العمل وانا اتقاضى على ذلك اجرا لذا هو شغال باجره اعديها مع كلها ونسى تمشي ذا الموظف قال قفل المفتاح في الدرجه الختم مشى وين؟ قال مشى هو واحد صاحبه كده عشان يقدموا قال ما لو ما بعرف والله انا مشيت محله طلعوني سلم وتلطلوني تلطلة شديدة بعد ما طلعت أها وين والله قال ليه مولانا زلدة خالت عيانا مشى المستشفى دل. يا سول يا أخي يمشي في المستشفى في وقتنا نعلم ما بيأخو ذي جن أقول والله جنس تسيب في الخدمة المدنية عندنا تسيب في رأس ما يجو ذاته يا أخي يا أخي في واحدة ساكننا ثلاثة يوم موظفه عشان طم قالوا من بيتها ما جت يا ناس الحاصل شنو انت والله تسيب طوال طوالي ابراهيم ابن ادهم تحمي. كيف انه قال زول ده اكله حلال في وقت الناس وقت سيد العمل ما بتونس تخيل زول يجوا زول يتونس معاه في وقت شغل يضغط له يقول له ما عكزول يقول له ما معزول فاضي تعال اتونس يقول له المكتب بارد تونس في الشغل انت عارف ريج يقول ليه ها لان ما في شغل والله أنا بستغرب الناس دي بيطلعوا الصباح موظفين رجعين وبييجوا راجعين المساء نزل شغل ايش يا اخ واحد دكتور تمش تعالج عنده في المستشفى يقول في العيادة قال هنا مالو هنا ما له شذا فتحنوا لي يقول في العيادة قال في أجهزة قال أحسن قال ما جبوا هنا في المستشفى الأجهزة السمح حدى ما جبوا في المستشفى هنا تسيج ونا جنبش الحافي أو ببراهيب من أتهم شوف الاتصال ذا كيف تجد قال لي هذا هل دعوت ربك دعوة ولم يجيبها قال لها هذا حصل سالت الله ومادك قال ما سالته الا اعطاني ذو الحلال يرفع الدين ما بيرجعني اطيب مطعمك تكن مصيبه الدعوه قال له ما سالته الا اجابني الا مساله واحده فلم يجبني قال وما هي قال سالته ان يريني بعيني ابراهيم بن ادهم قال لي بس امتي دا الحاجه الوحيده المحقق لي الله انو شذرين اثم قال لي هو اجاب الله دعوتك وجاءك بابراهيم بن ادهم مجرورا بقدميه قال لي بكدرت ما دعوتك قويه كرونكر كر وجابوني لك يعني الكر بذات من ربنا دا ربنا دار ابن لك مكرور كرونكر كر وجابوني لك يعني شوف تفسيرنا اهلنا ادهم فسر إنه الكرذ من شنو من دعاء الزول التجيل ده الزول بتاع فرن ما بيعمل بتاع البوتاسيوم ده اسم شنو اسمه شنو قال بروميد ديت ب... كان دعو والله الله كان نرجيل مطر بشيله كان قال نزل مطر الله يطيره هم قاموا نزل مطر الله يطيره يا ولدي تعمل برومي بوتاسيوم تكتله الناس عشان تجيب قروش ده شو دا شوف الزول ده كيف شغال وفأفغيه يا ياخذه ده خبز رد السلام فرد وإذا حيتم بتحية فحيوا فده ده نوع اتصال لكن اتصال توكل واتصال شنو اه واتصال لجوء واتصال استعانه بالله عز وجل شوف إخواننا والله نحن عندنا مشكلة كبيرة كلنا الواحد فينا يعني بيكون معتقد التوكل ده لما نجي في المحكات العملية يوصف يا أخي ما شوف لي الناس دي. يا أخي خليه طلعوا عليه ده عليك الله يقول له والله ما بعرف يا أخي وصفت شوف لي الناس بيعرفه يا أخي أم يعينه يقول لك أنا متوكل توكل جدا لما انتجي الحجاي ينسى التوكل طيب القصة الثانية أدار أحكي لكم قصة غريبة جدا قرأتها عند ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم فقال قصة غريبة جدا قال رجل من العباد الزهاد في مكة في أزقة في أزقة المكة مكة دي فيها أزقة عجيبة خلاص وفعلا إخواننا قال لك أهل مكة أدرى بشنو والله الكلام ده صحيح 100% والله تمشي مكة لتروح زي ما حصل حاجة والله كان دخلوك الحرم ده ما تعرف دخلت بيات باب وطلعت بيات باب أما مكة جوا تمر في شارع ملوك في محل حاجة عجيبة خلاص مكة قال وجدت على الأرض عقدا ثمينا. لقى عيد غالي ومكه لا تلتقط لقطتها الا لمعرف يعني تشيل تشيل تدخل يجيبك ما في لقيت حاجه في مكه تشير تقول انا رايح تشير وتشيل تكوري ما لقيت لازم ترميه وتمشي ما ادخله في جيبك اصلا قال وكنت جائعا قال فرأيت العقد وأعجبني جدا قال فجعلت أعرف وأنا أتمنى أن لا أجد صاحبه والله البنى ادم آدم لما يدور الشغلة لما يدور يلف ويدور يمشي يسأل شيخ يقول له حرام يقول ده ما عالم ولا حاجة يمشي يشوف عالم تاني يسأله يقول له فيه قولان لكن حرام. امشي شوف الثالث لحد ما يقولش نو يقول دير العلماء ده العلم ولا بلاش. قال فلقيني صاحب العقد قال فوجدته يسأل عن العقد قال فناديته فوصفه لي فعطيته له واحتسبت أمري عند الله قال وركبت البحر ركب البحر أحمر طلع من مكة جان وتعبان ما عنده حاجة ركب البحر قال في سفينة فهلكنا جميعا هلك الذين فيها وبقيت حتى وقعت على جزيرة قال فأكرمني أهلها ولما رأوا ما عندي من القرآن قالوا لنا تكون معلما لأبنائنا دلنا تعلمنا شنو أبناءنا شنو القرآن بيقى شيء قرآن يدو قروش وياكل ويشرب بس ما عنده اي طموحات قال فقال له عندنا يتيمة توفي والدها وكان صالحا نزوجك إياها قال فرأيتها واعجبتني فتزوجتها فلما دخلت بها وجدت في عنقها العقد الذي كنت قد وجدته في مكة قال فحجبت وجعلت ودقق فيه فسألتني قالت قال لها إنه كان من أمري كيت وكيت وكيت وكيت لقيت في مكة واحد زيد بس قال لا لكن والله بس طبعا دي مني أنا يا إخوانا يخلق من الشبه أربعين بس زي عجد دي, دي مني أنا في الكتاب ما موجودة يعني كويس؟ بس زي عقد ده عرف قلت إش قال ذاك أبي ذاك منه ابوي وقد ضاع منه العقد في مكة وأخبرني أن رجلا صالحا لقيه وقد كان يدعو في سجوده أن يجعله زوجا لابنته يقول له يا الله الرجل عقد دا. يا الزوج بتي واحد زيو قال لها ولقد كنت اسال الله ان اجد مثل هذا العقد او مثله خلاص حق مرتك ما حد ها ممكن تقول لا نبيعه ونزيد به البيت وبعدين بسدد لك ولا سدد لك ولا حاجة فالقصه دي عجيبه جدا والله يا اخوانا هذا يدلل على ان الاقدار يسوقها الله كما يريد سبحانه وتعالى طيب يقول ابن القيم اتصال الشهود اتصال الاعتصام أن تعتصم بالله بمعرفته وتوحيده والاستعانة والتوكل عليه واعتصام بوحيه هذا اسم شنو؟ اتصال شنو؟ اتصام أما اتصال الشهود فهو أن تحقق مقام الإحسان بمعنى الشهود أن تعبد الله تتصل بالله عبادة حتى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه اجنو يعني تتصل بالله اتصالا إلى درجة تصل بها من اليقين باتصالك فكأنك تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال ابن القيم اتصال الاعتصام اتصال علم وعمل واتصال الشهود اتصال حال فاتصال الاعتصام الاستقامه بالجوارح واتصال الحال والشهود الاتصال بالقلب والروح حتى بنقيم لقدام بعد منزلة الانفصال حتى تجي المعرفة حتى الآن شنو الاتصال شنو بعد شنو الانفصال بعدك شنو؟ المعرفة في المعرفة قال كلام غريب جدا ابن القيم قال قال السلف نوم العارف يقضى وأنفاس العارف تسبيح نوم العارف يقضى ابن القيم قال ليه قال لأنه لان جسده في الفرش وقلبه حول العرش فهو نائم بجسده ولكن روحه تحت العرش لله ساجده إيه كيف ده يا كيف هذا في ناس الكلام ده ممكن شنو ما يقعده دائما لما أقول هذا الكلام في منزلة المعرفة أقول وكلام ابن القيم مزعج مزعج لأنه يحتاج إلى فهم شنو؟ صحيح فمن توضع ونام فاضت روحه إلى الله وأذن لها بالسجود فتسجد تحت العرش ومن بات غير طاهرة لا يؤذن لروحه بالسجود تحت العرش وهذا حديث نبوي مبارك هل أنت بتكون مستشعر لما تجد نومك توضع أنه بعد شويه روحك دي هتكون ساجده تحت العرش وأنت لا كذل أجسادهم فوق الفرش وأرواحهم حول العرش يا السلام والله هذا الكلام عجيب ربنا جعلنا كذلك يا شوف نعمة الإسلام هذه عظيمة انت لما تنوم بهذه الطريقة بالطريقه الإسلامية يتوضع وكذا يا السلام هذا شيء عجيب طيب قال ثم اتصال الوجود بدأ ابن القيم يقول الوجود الظفر بحقيقة الشيء وجد الشيء إذا شنو ظفر بحقيقته ومعاذ دم القيم يقول معاذ الله أن يريد الشيخ الهروي وجود العبد يتصل بوجود الرب وهذا لا يكون فهذا نوع كفر وإلحاد القول بأن الاتصال يكون اتصالا ذاتيا هذا من الكفر الذي لا يكون طيب يقول شنو يا سلام يا اخي ابن القيم ده راقي خلاص من هروي قاشم يقول كلام الهروي الاول نرجع لكلامه قال اتصال اعتصام ثم اتصاله الشهود ثم اتصاله شنو الوجود شرح معاني اتصال اعتصام وشهود ثم وجود بعد شرح اتصال الاعتصام قال اتصال الوجود قال يريد الشيخ أن العبد يجد ربه بعد أن كان فاقدًا له. كان دخولنا واضح. يعني الحروي لما ذكر اتصال وجود ابن القيم قال اتصال وجود شنو؟ لا حقيقة له. لكن قال لعل الشيخ قصد. يا أخي ده ما أدب. ده أدب شديد. قال لعل الشيخ يريد أن العبد. كان تائها عن الله وكان قليل الإيمان ضعيف اليقين بالله فلما قوي يقينه وجد الله الذي هو اصلا لا يحتاج إلى عبد ليجده فهو اصلا شنو قائم بنفسه هو خالق كل شيء ولكن العبد الذي ما كان قد تعرف عليه يا السلام كلام جميل قال فظفر به بعد ذلك ووجده واستغنى به غايه الغنى قال وهذا معنى الاثر عبدي اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء قال الشيخ عبد الله السلمان في موارد سنو الظمان قاسنو قال كل شيء اذا فاتك منه عوض الا الله اذا فاتك فما منه عوض اي حاجه فاكتب ممكن شنو تعوضه الا شنو الا الله تعوضه كيف ربنا بيتعوض ما بيتعوض طيب قال جوا الكلام ذا هذا الوجود من العبد لربه بحسب احوال ومقامات العبد في اليقين والايمان فان التائب والله ده من اجمل الكلام ركز معه فان التائب الصادق في توبته يجد الله غفورا رحيما وإن المتوكل إذا صدق في توكله يجد الله حسيبا ومن يتوكع الله هو شنو حسبه كافيا اليس الله بكاف عبده والداعي إذا صدق الله في دعائه وجده قريبا مجيبا وإذا صدق المحب في حب الله وجد الله حبيبا ودودا والملهوف إذا صدق في استغاثته بالله وجده كاشفا للكرب مخلصا منه والمضطر إذا صدق في اضطراره وجده رحيما مغيثا والخائف إذا صدق في لجوئه وجده مؤمنا من الخوف يجيه يعني يجده كذلك ولذلك يقول إذا صدق في محبته وإرادته وجد الله وجودا أخص من تلك الوجودات ما هو كان بلاجي الله هو لاجي الله لكن لما الإيمان زاد لقى الله لقيا أحسن من شنو أحسن من شنو أنت في رمضان حسن رمضان جاي على الأبواب استشعارك للصلاة وبكاءك وايمانياتك بتكون زي حسن ها ما بتكون زاد الايمان فوجدت الله الذي هو اصلا شنو موجود سبحانه وتعالى وجدته طيب يقول شوف الكلام الاخير ده في اتصال الوجود يا سلام بل ركزوا معي شوف من اتصل بالله اتصال وجود ظفر بربه والظفر بنفسه دقيقه اما ظفره بربه فقد ظفر بقربه وانسه وعمارة سره وبفرحه وسروره فوجد الله وظفر بالله عظيما وظفر بنفسه اي ظفر بنفس منقاده طائعه ذليله خادمه لله مملوكه لله الذي اتصل بالله اتصال وجود ظفر بشنو بربه وظفر شنو بنفسه طيب قلنا اتصال هذا تفسير أولي باتصال الوجود يقول الهروي فاتصال الاعتصام تصحيح القصد وتصفية الإرادة ثم تحقيق الحال شغل هذا الكلام قال ابن القيم تصحيح القصد يقول بشيء أين يا قصدك ربنا حضرت الدرس قصدك ربنا عملت يا درس قصدك ربنا وصلت رحم قصدك ربنا الصدقت قصدت ربنا عملت اشياء كثيره جدا من اليوم في يومك وليلتك ذكرت الله قصدت ربنا عملت كثير من الافعال هل قصدت الله قال اتصال اتصال بشيء لا يكون الا بتصحيح القصد تصفيه القصد والاراده انا ممكن اتصل بشيء وانا له كاره صح او فكري وعقلي مالو ها مشوش ما بقول شنو مشوش طيب فقال تصحيح القصد لا يكون الا بشيئين إفراد المقصود وجمع الهم عليه اول حاجه تحدد انت قاصد منه داير بعملك عملك وليكن هو منه رب العباد وجمع الهم عليه جمع الهم عليه ده كمان اكبر جمع الهم عليه ممكن تقصده لكن في اثناء ما يتقاصدوا يكون بالك مع حاجات ثانيه زي الصلبي حاسه زول يقول لك والله يا شيخ انا مين ما اخش الصلبي بس اكبر تجيني شنو تتزاحم علي شنو الواردات وتكثر علي الارادات جزء المصاريف والرسوم والاولاد والمدرسه وال وما دفعنا ولايجار البيت ودايرين مننا كلام زي ده فيبقى تفرد المقصود وشنو؟ وتجمع الهم شنو؟ عليه قال دا تصحيح القصدي تصفية الإرادة تخليص إرادتك من إرادة السوى السوى يعني شنو؟ لا تريد سوى الله لا تريد غير الله طيب ثم تحقيق الحال تحقيق الحال دا شنو يا ان تعيش الانابه والمحبه والتوكل وحقائق التوحيد في قلبك ان تكون مستشعرا ومستحضرا اخواننا ما قلت لك الشده لمن تقولوا في الدرس الساهل تطبيق ماله صعب في واحد داير يتزوج له واحده بعدين الظاهر عليه يحبها شديد كويس بعدين قال جاء استخارة عمل استخاره قال اللهم زواجي بفلانه يا بثمه ان علمته خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري فيسره لي ويسرني له لم قال لما نجيت ان علمته شر قال لي وقفته ان علمته شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري وعاجله قال اللهم فاجعلها لي خيرا قال لي خفت يقول فاصرفه تطير الطير اللي لي أهمال فيها رأي شنو ذا دقافل نفس قفلة على المردي قال فاجعله لي خيرا فاجعلها لي خيرا قال شر عمل لي خير ياسفل ما قالوا كذا الاستخاره قال فاصرفه قال لك شرط عمله خير رأي شنو ذكا ما الزوجة موت الظاهر عليه فقاشنو قال تحقيق الحال ان الحال المقامات هذا الحال يا أخوان دائما يأتينا الحال المقامات الإيمانية من المحبة والإنابة والتوكل وحقائق الإيمان واليقين أن تكون حالا لقلبك ملازما له دائما طيب. الدرجة الثانية لكن شوف يا أخواننا أنا دار أديكم فائدة مهمة اتصال الاعتصام ده اللي فيه تصحيح الإرادة وتصحيح تصحيح القصد وتصحيح وتحقيق الحال قال لك العبد إذا تعطلت جوارحه فإن قلبه لا يتعطل عن السير إذا الله أبدا لأن قلبه قد انصبغ بذلك ويكون عمل قلبه دائما أقوى من عمل جوارحه طيب الدرجة الثانية اتصال الشهود وهو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار دبقى بشرح لكم براي ما برجع لك يا ابن القيم عشان أسرع لكم في الشرح وتعرفوا الاعتلال العلة يقول لك ما تعلنا وفلان ده ماله له أه؟ علة علة يعني شو مرض عليم مش كده العليل من العلل أعظم العلل الرياء وما يقدح في الإخلاص فده من كثرة ما هو مشاهد لربه بقلبه كمقام الإحساني تخلص من الاعتلال من الالتفات لغير الله تعالى ومن أعظم العلل مرت عليكم أعظم علة في العمل رؤية العمل أعظم شنو؟ علة في العمل رؤية شنو؟ أن ترى نفسك قد عملت هذا بنفسك لأن الله يكلك إلى نفسك وأعظم شيء في الخزي أن يكلك الله إلى نفسك فتهلك والله العظيم ده واضح طيب قال والغنى عن الاستدلال ما الغنى عن الاستدلال الذي وصل إلى مقام الشهود اليقين والتوكل وحقائق الإيمان كأنه يشاهدها بعينه من خلال قلبه لا يحتاج إلى دليل على وجود الله وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أقول لك ده نهار تقول لي شنو الدليل شنو؟ يتبهنون إنت مجنون على إنت مجنون شنو النهار كبقوله دليل شوف كيف قاشره قال فكيف يحتاج الى دليل يحتاج, يحتاج الى دليل من النهار بعض دليل عليه النهار ده ماذا دليل صح والنهار ماذا دليل ده بعض الادله على, على عظمه الله ووجوده انت تقول هذا دليل يا سلام السلام. يا السلام ومن آياته الليل والنهاه والشمس والقمر ولأن هذا لا يحتاج إلى دليل قالت الرسل لأقوامهم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض جميل الكلام جميل الغنى عن الاستدلال هذا كلام من منزل جاية لك حتحي... الكلام ده قال ابن القيم قال شنو قال اسمها كان كويس قلب العارف مراته التي ينظر منها الى الاخره ذكر ابن القيم وكلما كان المرآة اشد دلاء كانت الصوره اكثر وضوحا وكلما كانت مراه القلب واليقين اكثر جلاء كلما كانت الملائكه وكل الغيب والجنه والنار أكثر انطباعا في قلبه كالصوره التي التصقت ها ثاني حاضر قال قلب العارف مراته التي ينظر منها إلى الاخره وكلما كانت المراه اشد جلاء كلما كانت الصوره اكثر وضوحا المراه كانت مغبشه الصوره تظل مغبشه المراه كانت جديده الصوره جدا تزهر شنو المراه كان مكسره الصوره ما لا بتكون مكسره قال وكلما كانت مراه يقينه في قلبه أشد جلاءا ووضوحا كان الغيب من الملائكة والآخضة والجنة والنار في ذهنه أكثر حضورا وفي قلبه منطبعه كانطباع الصورة في المراه طيب يقول ابن القيم الغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار خلاصا ذلك شخص اتصل بالله ركز معا اتصل بالله ولم يلتفت إلى الخلق واعتصم به اتصل به اتصال اعتصام واتصل به اتصال شهود ما الذي يحصل بعد ذلك يحصل بعد ذلك أنه لا يتفرق شتات الأسرار تشتت البال لا يتشتت فهو لا يلتفت إلى المنابض ولكنه مع الخالق ولا يقف مع الكون ولكنه مع المكون ولا ينظر ويتعلق بالمخلوق لأنه مع من؟ مع الخالق يا السلام ده كلام جميل قال شنو؟ قال الدرجة الثالثة اتصال الوجود دمنه الحروي مصر عليه وهذا الاتصال لا يدرك منه نعد ولا مقدار إلا اسم معار ولمح اليه مشار طبعا ابن القيم قال قال الهروي حقيقه ما في حاجه اسمها اتصال شنو اتصال وجود ولكنه قد يريد غلبة نور القرب من الله منه وتمكن المحبه وقوه الانس وكمال المراقبه واستيلاء الذكر القلبي فيذهب العبد عن إدراك بحاله لما قهره من هذه الأمور فيبقى بوجود آخر غير الوجود الطبيعي فاتصال الوجود أنه لما ازداد قربا من الله وداوم على ذكره أحس بنفسه كأنه ليس النفس التي كانت معتادة وأن تحولا وتغيرا كبيرا حصل فيه وهذا اتصال الوجود أنه وجد نفسه بعد ان كان تائها يا سلام ابن القيم جاب مثال قال شنو قال زول بائس فجران مفلس كويس روح محرقه في ولا ما في والله يا اخواننا الفلس ده عامل للناس جن الفلس ده عامل للناس جن جن الله بيهدي قال حاجة بسكدة طيب بعد أن كان في أسوأ حال وأن كذي عيش عيش بل مرمي في سجن مرمي في سجن سجن قال وبين عشية وضحاها نايف في السجن فتح عين فتح حديبها بالسجن. طلعه، طلعوا أسمع طلعوا ملك طلعوا شنو؟ ملك, طلعو ملك, ملك دخلوا قصر الجيوش تحته والجند له طائعه والامور بيده واجتمعت عليه الامه قال وجوده غير وجوده الذي كان فيه صح صح قال وكذلك من اتصل بالله قربا وجوده لنفسه قبل اتصاله بالله وبعد اتصاله بالله كمثل هذا وهذا لا يمثل له قال وإنما هو تقريب للصورة للأذهان فقط حتى لذاته اخواننا زول كان تايه وحيران وتاب ولقى الإيمان ولقى إقرار القرآن ويبكي هذا كيف هذا الشيء لقى هي زولة كان في سجن مرمي وطلعوا زول قال لك كان مفلس الحبدي معدو جاء قال ليه بقينك ملك قالونا اخوانه هو ما تكذبون والله بقينك ملك يا ناس انا ملك ملك الناس لكل اي وجاء بقع عدف الكرسي والحشب والخط ازول ده كيف في تحول وما في تحول ابن القيم قال لا نستطيع ان نقول الا هذا الكلام ده معنى كلام ابن القيم خلاصه كلام ابن القيم في اتصالي الوجود أسمعه كويس كلام نجيط وكلام مؤكد دار تتصل بالله كلمه واحده بس الله يقدرنا دوام ذكر الله تعالى يجعلك متصل به ثاني ما كلام مختصر ده خلاصه مدارج السالكين في البنزل دي اخر حاجه اتصالك بالله اعتصاما وشهودا ووجودا اسمع الكلام لا يكون الا بدوام ذكره مع مواطاه اللسان للقلب فاذا حصل هذا فاعلم انك وجدت كل شيء وانك متصل بالله فالوسيله والصله التي تربطك بالله الذكر بمفهوم الذكر الواسع ولذلك يرد القيم قمة الذكر بداية الذكر التسبيح والتكبير والتحميد والتهنين باللسان ومنتصفه استحضار ذلك بالقلب والمعاني وأجل الذكر مراقبة الله تعالى في السلوك إذ أن المراقب لله لم يراقب الله إلا لأنه مستحضر وذاكر لله فمراقبتك لله تعد اعلى انواع الذكر رأيك شنو كان درك ف شنو زول جاي يسرق قال الله شايفني ذا ذكروا ولا نسيان ها اذا إذا امتنع عن الحرام مراقبه لله وراقب الله في السر والعالم يعتبر شنو يعتبر شنو ذاكر ذاكر بشنو ذاكر بقلبه وذاكر بجوارحه لأنه استحضر أن الله يطلع عليه واستحضاره أن الله يطلع عليه أخرجه من الغفلة التي هي ضد التركي التي هي ضد النسيان فالنسيان ضد الحضور والذكر هو الحضور فلان حضر وفلان شنو؟ ما حضر الحاضر هو شنو؟ المستحضر هو الذاكر والغائب غير شنو؟ غير المستحضر نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الاتصال من منازل اياك نعبد واياك نستعين على امل ان نلتقيكم مع منزله الانفصال نسال الله تعالى ان يوفق وان يعين وان يتقبل